أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا الذي فطرني وإليه ترجعون اتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني وما آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه مما بَعْدِيمٍ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَت إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ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 نَاطِمٍ مِن نَخِيلٍ وَأَعنابٍ وَفَجَّرنا فِيهَا مِنَ العُيُونِ لِيَأكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَما عَمِلَتْهُ أَيَادِيهِم أَفَلا سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم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 وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينبعون قَدْ هُونَ إِلَّا رَحْمَتًا مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّن ايات ربي الا كانوا عنها معرضين واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا ان إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 يوم في شغل فاكهونهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب 117. وامتاز اليوم أيها المجرمون 118. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان 119. إنه لكم عدو مبين وَأَنَّ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ هَذَا الصِّرَاطَ مُسْتَقِيمًا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ الْجَنَّةَ الَّتِي كُنْتُمْ توعدون.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 وَلَونَ شَاءُ لَْطَمَسْنَا على أَرْيُِهِم فَسْتَمَ قُ الصطَ فَأَن يُبَصِرُون وَلَونَ شَاءُ لَ مَسَخْنَهُم علىى مَكانتِم فَمَسْتَغَارُ مُضّم وَل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 وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ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 وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَ الزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَ التَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ورب إِنَّا زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِذِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَئِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ذُخْرًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَن خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ سَاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِهُمْ أَهُم أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ أم خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رعوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر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 وَقَانُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الْدِينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ أُحْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّ لَكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنا عَنِ اليَمِينِ قَالُوا بَل لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غابين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين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 في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين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 قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطْلِعُونَ فرآه في سواء الجحيم الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين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 على آثارهم يغرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين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 129. إننا كذلك نجزي المحسنين 120. إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين 121. وإن من شيعته إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أعفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فَنَوَّرَ نَوَّرَتًا فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ 118. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون 119. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما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 وَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤِيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ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 119. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين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 فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ إِنَّ كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ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 إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوط وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه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 فَاسْتَفْتِهِهِمْ عَلَى رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ تَنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ عَلَاهِنَّ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 فإنكم وَمَا تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسنف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون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 فَادْ وَالْقُرْآنِ ذِكْرٌ بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِن قَرْنٍ فَنادَوْا وَلَا تَحِيْنُ مَنَصٌّ وَعِجِبُوا أَن جَاءَهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَلَّابٌ أَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَالطَّلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَلَمْ شُؤ وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اختلاق.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 أَمْلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُلْدٌ مَا هُنَالِكَ مَذْحُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كَلَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وَثَمُودُ وَقَوْمُ نُوْطٍ وَأَصْعَابُ الْأَيْكَنِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَلَّبَ الرُّسُلَ فَحَطَّ عِطَابُ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 إصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورا كل له أواب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 خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق وَلَا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة فقال أكفلني وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاديه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 وإننا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر قلو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ رِضَا عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتِ الْدِّيادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ عَنْ دُهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحَمَ بِالسُّوقِ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 هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيها إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهلا ومثلهم معهم رحمة وَذِكْرًا لِأُلِي الْأَلْبَابِ وَخُلْ بِيَدْكَ ضِغْثًا فَاغْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابِ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 وَذِكْرُ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَلِكَ الْكِفْلُ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ جَنَّاتٌ عَدْنٌ مُفَتَّحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف اذ لا ما تؤدون ليوم الحساب ان هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وَإَِّ لِطَّغينَ لَ شَر وَمأَابِ جَغنَّماَا يَصْلَونَهَا فَبِسَلمِهدُ هذا فَلْيَذُقُوه حَمم وَغَ السَّاقُ وَآخرَر مِن شَكْل هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالٌ النَّارُ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمْ هُوَ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ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 أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ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 فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين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 قال فبعزتك لا أرينهم اجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن نجنا منكم قوم من من تبعكم منهم اجمعين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 خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر قل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجا وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أماتكم خلقا مما من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فعنا تصرفون.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 بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ لَوْ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً منه فَمَا إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَتَمْ مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ آندادًا يَضِلُّ عَن سَبِيلِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ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 قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا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 وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَجْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُمْ أُولَانَ 119. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب 110. حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار 111. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف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 فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصطرا ثم يجعله حقاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب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 ال اللهَّ نَ الزَّل أَحْسَن الحَديثِ كِتابابَم متَشَابِهم مثَان ييتَقُ شَعِر مِنْ هُ جُلود الذيينَ يَخشَونَ رَبَّهُمثَُّ تَلل جُود وَقُلوب ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجه سوء العذاب يوم القيامة وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَلِكَ بَالدِّينِ مِن قَبْلُ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ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 قرآنا عربيا غير ذي عود لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا